بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم صاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإن فمنبت غير ملومين فمنبت وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِلنَّاسِ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر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 وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنذلنا من السماء وإننا على ذهب به لقادرون فإن شئنا لنكون به جنة من نخيل و لكم فيها فواكه كثيرة منها تاكلون وشجرة تخرج من قورثين آآة تنبت بالدهن وصبغ لنا نعبره نسقيكم مما في بقونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الكلك تحملون. ولقد أرثنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل Shabbat yeah. حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن أعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أذلني مظلم مباركا وأنت خير المُؤْمِنِين لا آياته وإن كنا لمبتديين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا خري سَلَّنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ وقومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر كم يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون ولئن طعث بشر مثلكم خاثرون <تصفح> أيعدكم أنكم إذا مت وكونتم ترابا وعظاما أنكم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 قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول ها بعنا بعضهم بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخره هارون بآ 126- ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 127- إلى فرعون وملئه فاستك بَرّ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيِّينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا فَسَلَكَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة قوم فاتقون فتقطع امرهم بينهم ذبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في امرتهم حتى حين أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينٍ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّا يَشْعُونَ ربهم وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ الذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَنْ نَكْلُفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاء لهم فهم له مكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواء لفسدت السماوات ولرض ومن فيهن بل تيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير هُوَ خَيْرُ الرَّاضِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يرتج عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوم في طغيانهم يعمه ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا فيه مبلثون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 وكنا ترابا وعظاما لنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يدير فَإِنَّهُمْ يَسْحَرُونَ بَل بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ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 إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن حتى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا إنهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي كتلا علي فَفَتَنْتُمْ بِهَا تكذبن قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما يكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأت خير الرحمين فاتختموهم ثخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبرون لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين فحسبتموا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعاذى الله الملك الحق لا الكريم. ومن يدع مع الله إله ناخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين